اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد فما صليت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآية المبدلة في السماوات وفي الأرض هي بتسبح الله يعني بتقدسها وتنزه بمعنى أنها بتشهد لها بأن حالك عظيم وأنه واحد ما لهمته ولا شبيهه وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء عاليم هذا المخلوقات المخلوقات الله، سبعة ولو ما بتحاكى لكن قبت الدل الشمس بقاها بتسرح وتروح احنا بندري اذا سكرنا فيها انها حارق عظيم وعليم حكيم اذيب يسير سيجها ويسيرها ويروحها ويجيبها في منازل دقيقة وحساب دقيق كانها بالدل قد تقول ان السيارة العليم الحكيم الذي هو على كل شيء قدير دمامها شبيه ولا مثيل وأنها رب العالمين والقمر كذلك والمضرحيليين قال النبي يقول أنها أرسلها الله وأنها لجبرها صانع حكيم وخالق عظيم قال النبي أرسلها أنها رب العالمين وأنها قوي وأنها على كل شيء قدير وأنها رحمن الرحيم فاشي بتعني في كان بيسبحوا شد هاي علي بينزه ويعظمه ويقدسه ويشهد له بالربوبيه والعظمه والجلال ولو ما بتحكى سبحوا الله سبحان الله ولا بنسمعها لكن تشهد له تشهد له الذي يتفكر وينظر بتدبر عقله كانها بسبح الله وتقدسه وتشهد له بالربوبيه والعظمه والجلال يسبح الله ما في السماوات وما في الارض له الملك. الملك هو لله الذي بتسبح دي بتسبح اياته الرب في السماوات والارض الملك له ملك في السماوات وله الحمد لها الحمد لها الحمد لله وحده والذي ينعم على عباده والذي يجيب المضطر ويخرج لنا الاسماء وي ويخرج لنا الحيوانات ويخرج لنا الارزاق الحمد لله هو ينبغي ان نحمد نتوجه اليه بالحمد ونشكر على ما اعطانا وأولانا من النعم لا نسجد غيره ولا نروح نعبد إله مع غيره نعبد راع ونعبد الحجار نماجتمع ولا الضر ولا حبثناء مطر ولا حبثناء رزق ولا حلاجتنا ولا سبلاش الناس. أما كلها أما كل حول الأهل كلهم في السماء. الله الحمد له. الحمد يعني الحمد وعجيب نحمده ثني عليه. أما غير الله ما سبلاش الناس. وهو على كل شيء قدير هذه سبعة آياته. وعلى كل شيء قدير قبل اثار ثار بدرته هو الذي خلقكم والله الذي خلقكم هذي سبع آيات آياته في السماوات والأرض هو الذي خلقكم أيها الناس ما هي الأصنام ذي خلقتكم فما بالكم ما وش ذي يدعاكم من أعباد الأصنام ما خلقت ولا رزقت ولا سبرت هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله حلقكم من الطهر ورجع عن جزنته ناس جاء كافر وناس آمن ناس كفر بربه وناس آمن بربه والله هو بما سعوه أنا بصير والله عالم بأعمالكم أيها المؤمنون وعالم بأعمالكم أيها الكافرون باجي كل واحد بعمله هو بصير بأعمالكم يعني باحاسبكم على أعمالكم وكل بايلقى جزاء عمله الكافر والمؤمن خلق السماوات والأرض الحج الله هو اللي خلق السماوات والأرض الحج يعني خلقها لاجل غرض عظيم وحكمه بالغه يعني ما, ما نهايه الإنسان الموت ما خلقها الا رجل يرتب عليها حياه اخرى خلقها يعني من اجل أن يرتب عليها الحياه الابديه الحياة يبعث الناس بعد موتهم ويجازي كلهم بعمله ويسجن الكافرين في عذاب جهنم ويخلجن فيها ويعن المؤمنين في الجنه خلق السماوات وأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم، صوركم يا بني آدم، الله حبيبي صوركم فأحسن صوركم، والله كبر الإنسان بصورة أحسن صورة، ما حلق مثل الجمل ولا مثل الحمار صورته ولا مثل بقر، يعني صورة الإنسان هي أحسن صورة في محل الجاثي، وإله المصير، أنت بعث جعو إليه بعد الموت للحساب والجزاء أيها الناس. ما, نهايت. ما نهايتكم ما الموت لا تقلنا نهايتكم الموت لا بد المصير الى الله والمرجع اليه يعلم ما في السماوات والارض الله ما تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الارض يعني فاحذروا ربكم ايها الناس حذروا داري كل شيء باجازكم على اعمالكم ويعلموا ما تسرون وما تعينون وداري وش بتسرون في انفسكم في صدوركم وش بتفكروا فيه وش بحواضركم وسافسكم ونياتكم واعمالكم الغربيه داري بها وما تعلنون وذلك ما تعلنون يعني فاحذروا والله علي من بذات الصدور قالوا كيف الوشارس بده في صدر الإنسان فاحذر الإنسان ربه ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فلا قوة بالأمرهم ولا عذاب أليم الله بيقول له المكة أذي تمردوا ولا يؤمنوا بالله ولا برسوله ما بلا كذبوا بالقرآن وكذبوا بالنبي حنجيا قالوا بلا كذب مفتري ولا هو نبي ولا رضي بل ساحر ومجنون والحق صدقه ومع ذلك قد استوضحوا آيات الله ودروا أنه نبي وتأكدوا في قلوبهم أنه نبي ورجع على الله منهم قال ما قد ما قد بلغتكم أخبار دول كفروا بأنبيائهم من قبل قوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وقوم نوح واشجع عليهم من كذبوا بأنبيائهم أن الله عذبهم داقوا يعني داقوا عاقبه تكذيبهم عذبهم الله في الدنيا واستأصلهم بعدها ما قلوا بلعتهم أخبارهم دولاك المكذبين كيف كانت عاجبتهم بلأ إنها قل بلعتهم فالله ذكرهم بأخبار دولاك الأولين المكذبين يحضروا دولاك لا لا يقعوا فيه مثل ما رقعوا فيه دولاك الأولين لا يجي عليهم عذاب واستئصار ويجيبهم مثل ما هلك دولاك الأولين يداركم فوسهم ألم يأتيكم لبعوا الذين كفروا من قبل فذا قوة بالأمرهم أذاتهم الله عاجبت كفرهم وعصيانهم ولهم عذاب أليم الله عذاب الله على في الدنيا ولهم عذاب عظيم عنده يوم القيامة عذاب الفز ذل ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات وذلك الامم الثالثه كان بتاتيهم رسلهم بالآيات والحجج الواضحه هذه تدل على انهم مرسلين من عند الله فقالوا ابشروا يهدي حين جوهم رسلهم بالبينات قال استنكروا وقالوا كيف ان بشر خاف أن أن أن يجي أنبياء الله ورسوله من البشر ما هو سابر يجي رسول, رسول الله يجيه من البشر لا بل يجيه من الملائكة ولا يجيه من جنس آخر ما واحد مننا ما هو سابر قال فقالوا أبشر يهجوننا فكفروا كفروا كفروا برسلهم وتولوا وقفوا وأعرضوا واستغنى الله الله غادي عن طاعتهم وإيمانهم بل إن إن عطاء الله وأمن برسله بعنا فعلنا أنفسنا ما الله ما بيظهر ليكفر هالأرض الجمعة واستغنى الله والله غني حميد الله غني ما في حاجة عباجة طاعت زعم الذين كفروا أن لا يبعدهم أهل مكة قالوا الدعوة لهم إن الله ما هو بعثهم بعد الموت قالوا ما بشيم لا بخدب عليهم محمد النبي قالوا ما بحق ولا قب لا قبعت الله حق قناص يقولون قم ولا قد حد ولا قد بعث الله حد ما بقد انتراض ما بده حد ما بشي بعد هذا لا أهل مكة يقولون إن بيجوبوا عليه يقولون ما بشي بعد كل بلاه وربي كلهم يا محمد بلا إن إن الله بيبعثكم وبيبعث الناس يجمعه بلاه وربي لا تبعث لنا باسم باسم محمد يقول إن لا بد ما يبعثهم الله بعد الموت ثم لتنبأن بما عملتم وجب الحمد يحفظكم الله باعمالكم اذ كان بيت من الكفر والتكذيب والاستهزاء بالدين وارتكاب الجرائم والمآثم ثم لتنبأن بما عملتم ذلك على الله يسير ويسير على الله البعث يبعث الناس كذا هياهم مره في الدنيا ما الدنيا اوادم مش مع الجثه يخلوه حم ثاني مره يسير على الله بل الله يريد ان ثم لكن بعنا لما عملتم بعنا الله بعمالهم يجعلهم على كل عمل صدر منهم ما يغيب أي عمل لا صغير ولا كبير ولا مسبزه ولا حاضر ولا نية ولا حركه ولا اس كلهم مسجل عليهم فامنوا بالله ورسوله قالهم الله انهم يؤمنون بالله ورسوله عذاب الله ويسلم والحساب والاجر فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ويؤمنوا بالقرآن الذي أنزل الله عليهم النور يعني يهتدوا بأنواره كأن القرآن نور يروي الناس الطرق طرق سعادة في الدنيا والآخر يستضوها بدعمة الجاهلية الطرق عليهم ما عدهم في العمى والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون حبيب بجاجكم على أعمالكم حذروه أيها الناس يوم ما ان اليوم لدينا مجيب لقد اردت ان اكون لدينا مجيب لقد اردت ان اكون لدينا يوم لقد اردت ان اكون لدينا مجيب لقد اردت ان اكون لدينا مجيب لدينا مجيب لدينا مجيب لدينا مجيب لدينا مجيب لدينا مجيب لدينا مجيب لدينا مجيب ومن و من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته عجهم من أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة في الدنيا الله بيكفر عن سيئاته بينعها يوم الجنة ما فيها شيء سيئات يكفر عن سيئاته ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار بعد في دار رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جنة تجري من تحتها الأنهار حالي دين فيها أبدى مع تنم التحرير منها ولا مقيمين مدعين منها، كذي مستقر، ذلك الفوز العظيم هذا هذا الفوز العظيم الذي ينبغي أن الإنسان يسعى فيه ويسعى له ويطبه. والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم. على ما جاءوا عن حسنات يوم الجنة. المبلغاتهم صحاحي فما أنا كفر وتكذيب آيات الله استهزع بوصله وبدين هؤلاء أصحاب النار وهذا من أصحاب جهل خالدين فيها وبئس المصير جل الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يعني ما أصاب الإنسان في الحياة الدنيا من مصيبة موت ولا مرض ولا ولا جدب ولا قحط ولا فقه هه بإذن الله لا خوف ولا قوه اهم من بلبل الدنيا طبع الله الطبيعه الدنيا كذا ما لها مصائب <تصفيق> ها واو يعني هم الله يقولوا السبب هم من عندنا احنا قاعدين نسبب في شيء والله عاقبنا يا مصايد كان يعني الامار واولاده ايوه ولا قتل ولا خوف باذن الله يعني ان الله قادر ان الناس عدو ما يمن احد نحت رجع يا دين فتح الله باذن الله فتح بين الناس يظلموا لكن يرجعهم صلاح جه يعذب الظالم ويعوض المظلوم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الذي يؤمن بالله الله عز من جه بانواره يسهل سبل الهداية وينظلها الطريق ويعلمه لقد سينا احتداء وامن الله بكل شيء عليم وأطيع الله واطيعوا الرسول حتى الله الناس هم يطيعوا الله ويطيعوا الرسول فإن توليتم ما رضيتم يطيعوا الله ورسوله فإنما على رسولنا بلاغ المبين على النبي أنه بلغهم والله زبا يجازي ما على النبي أنه يتحلم فالهدا ويحتاجها فمسل مغصبة لذلك بلغهم ها؟ علم <تصفيق> ما الهدايا قد هدا الله الناس جمعها بالقران وبالانبياء وبالكتب وبالرسل للهدايا وبال... العامه ما بلا من استجاب للهدايات يا الله العظيم كتب انوار ثبات الله لا اله الا هو معكم الا رب واحد يا بني ادم وعلى الله فتوكل المؤمنون المؤمن اللي على الله وحده ويتوكلوا عليه ويسندوا بهورهم إليه ويلجأوا إليه ويتوكلوا عليه ما بيعتمدوا على ما بيتوكلوا على ما بيتوكلوا على غيره يحموهم يكتفوا بحمايه الله يلقنوا إليه ويستندوا إليه كان المؤمنين يعني في أول الإسلام جاءهم ضعاف ولا الجنية مرانها مشركين ولا يعني وقدمتلت قلوب المؤمنين مخاف من المشركين والأحبار محيطة بهم من كل مكان يعني الله تفكّلوا أيهم من الله واعتمدوا عليه والله بات فيكم شر به الأمم عليكم الله بيحفظكم منهم وبايقيكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوه وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كان في أول الاسلام في سلم الرجل زوجته ما أسلمته واو وتدعوه إلى الكفر وقالت كيف أنك بات هاجر وتتركنا وفقال الله وأولاده كيف لازلت تسير وتحلينا ما رضي يعمنه مع والهاجر أولاده ولا زوجته فقال الله إنهم عدولا خلاص المعلوم لهم خلاص المعلوم أولادكم لما رضي يسلموا ولا زوجاتكم الكاثرة لما رضي يسلموا خلاص تستجيبونهم وتعودوا لجلهم الله رسوله وتعودوا عندهم حاجل مع النبي ورسول الإسلام والله باعريكم. وهم جاءن ما في خلفي ما بلاد بسبب زوجها كذا في أول الإسلام. ونعم لا يطيع واحد لا يطيع زوجتينه ولا أولاده في معصية الله. يأس الطاعة سواه على طاعته. أولاده وزوجته. وإن تحف وإن تعفو وتصلح وتغفر إن الله غفور رحيم. يعني قال لا تأخذهم بيا وتعابقهم وتيجهم لا أعرضوا عنهم وتصحوا عنهم وروحوا منهم ولا طيعهم في معصي الله. إنما أموالكم أولادكم فتنه. الأموال هي فتنه يعني يختبر يختبر الله العبيد بالأموال والأولاد. والله عنده أجر عظيم. الله عنده أجر عظيم يعني لا يكون ماله سبب له. التالح عن الدين وعصيته لله الله يعوبها الله, الله عندها أجر عظيم لها يهب لها أجر ويهب لها أموالها بدل ما بهدار فاتقوا الله ما استطعتم يعني قال الله ابغوا جهدكم وقدرتكم في في تقوى الله ما عليكم زيادة ما... ما... لا يكلف الله نفسا لا على قدر طاعته وإستطاعته وإنه هو على الإنسان يبالغ في تقوى الله ويدي يهده واسمعوا وأطيعوا اسمعوا أوامر الله واطيعوا والله رسوله وأنفقوا خير لأنفسكم أنفقوا في سبيل الله أنصروا الإسلام بالنفقه نفقه وما بلديها أحد أجلكها بس ومن يقشح نفسه فاولئك هم المفلحون ومن يقيها الله بحل نفسه هذا اللي أجل فم أهل الفلاح وأهل الفوز وطفر ثواب الله انتقلوا الله جرضا حسنا يضعف لكم فالله كرب حسن يعني تبتقوا في وجه الله ولا تتبعه من ولا أذاء فالله بيع يضعف لكم الأجر ويضعف لكم ثوابه ويغفر لكم عبالي يغفر ذنوبكم ويضعف لكم الأجر حسنها بعجر عن الى إلى ضعف والله شكور حليم الله شكور يشكر لي بإطيعه وشكر الله يضع بي... بي... بي... فيهم الثورب حليم هو حليم لا يعاقل ضيئة بيعصيه والله يجي منه يحلم عنهم ولا يعاقب هذه الساعة عالم الغيب هو العزيز الحكم هو عالم الغيب الغيب يعني المستقبل هو مجهول عندنا غيب نحن دار نمشي هام اللهم هو عالم بالمستقبل وش باقي وش باقي فيه من الحركة وسكن ومن حبة تخرج وورقة تتحرك وثمره تخرج ومولود ولد ولا ما الله جارب المستقبل وفينا الله غيب بالنسبة لنا والله لا الماء المستقبل الماء الماضي جارب كل من يوم خلق الله الله